يعني ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الليلة عجبا أني أنزع بكرة بدلو على قليل يعني النبي ينزع بدلو من بئث الرؤية يعني ورؤية الأنبياء حق طبعا فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له يعني أبو بكر جاء فأخذ من البئث دلو أو دلوين إلى الماء والله ياطلت ثم جاء عمر فما زال ينزل حتى استحالت غربا وضربت الامل بعطن يعني كثر الماء والعشب وجاءت الامل لتشرب فلم ارعب قريا يثري فريح يعني لم ارى انسانا بهذه العبقرية يعني يقطع القطع او يفعل فعله اولها العلماء على ان الدلوين هم سنتي خلافة ابي بكر وعمر طالت مدته اكثر من عشر سنوات اميرا للمؤمنين وصفالة الاسلام كثيرا فالعجيب ان كلمة الافتراء جاءت من هو والقطع و القطع للإفساد يعني وليس القطع للإصلاح يقطع الإنسان شيئا يكون الإصلاح أما هذا القطع يكون للإفساد وهو أيضا بمعنى يعني نحن تحدثنا من حلقتين السابقتين عن الكذب وأثرت أن أتكلم عن الافتراء لأن الافتراء يدخل ضمنا في الكذب يدخل معنى الكذب يعني أنا بنقل قول الله عز يفترون عن الله الكذب ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيمة يعني ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون انما يفتر كذب الذين يؤمنون بآيات الله وولئك هم الكذبون لا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون يعني القضية ان الانسان وهو يقرأ هذا الكلام يعني يشعر برهبة في مسألة الذين يفترون على الله والعياذ بالله رب العالمين وقال بنو اسرائيل لمريم لقد جئت شيئا فريا والله سبحانه وتعالى يقول عن صدق كلامه عن وجل وقصص الغابرين من الامم لقد كان في قصصهم العبارة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى. وسبحان الله عمر رضي الله عنه لما جاء بعليه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 العذب الله الذي يعاقل الخم يهدي يعني يقول كلاما سبحان الله ثم بعد ذلك يعني للأسف يدخل في الافتراء على على عباد الله ويرتكب هذه الكبيرة نسأل الله ان يتوب على الجميع يعني كانت عائشة في روا مسروق عنها قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا ابا عائشة مسروق هذا يعني ثلاث من تكلم فيهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن قالت من زعم ان محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست. فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجديني. يعني بالراحة. سبحانه ظهر. انظريني ولا تعجديني. الم يقول الله عز وجل ولا قلغ ارضه بالافك المبين. ولا قلغ ارضه قالت انا من سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلقها عليها الله عز وجل غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا بعظم خلقه ما بين السماء والارض. اولم تسمع قول الله عز وجل لا تدركه الارصار وهو يدرك الأرصار وهو اللطيف الخبير ألم تسمع قوله ايضا وما كان لبشر ان يخدمه الله الا راحية او من وراء حجاب او يرسل رسوله فيطعب اذنه ما يشاء انه عليم حكيم. قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفرية والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل ايك من ربك وان لم تفعل فما بلغت الله يعصمك من الناس قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية والله يقول كل يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله الانسان سبحان الله العظيم في قضية الاشتراع هذه يجب ان يراعي امور ناد الانسان الذي يجب ان يملك كلماته فلا يكون خواضا في اعراض الناس ولا يفتري على الناس الكذب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 وبين الناس وتحوي ايضا مجانبة الحق والبعد عن, عن قول الحق ثم تحوي اغار قلب المؤمن نحو اخيه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر والمسلم يعني عندما يجد انسانا أن يفتري في الكلام فيدخل ايضا تحت عنوان من النام الذي ينقل كلام الغير للاقاع بهم فكل هذه مصنع كبيرة يفتري الإنسان أحيانا على زوجته أمام أهلها أو أمام أهله يقول أنها مقصرة في كذا وكذا ويتقول غير مقصرة أرض هي تفتري عليه وتقول رجل بخيل ورجل كذا وكذا مع أنه رجل كريم وينفق ويعطي ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومرسوطة ناده بالخير لأهله ولزوجته وكريم في بيته وكريم في تعامله أما الكارثة الكبرى أن كثيرا من الناس ليس يعني قليل الشخص في حزب وإنما يعني يتعدى الواحد منهم بقضية الافتراء على خلف الله الافتراء على عباد الله الافتراء على الطرف الآخر هذا الافتراء يعني سبحان الله مصيبة كبيرة أن يفترد الإنسان على الله عز وجل يأول نصا دون علم على هواه ويفسر أمور على هواه ويفتي على هواه هذه كلها من من الإفتراء أن هؤلاء افتروا على الله عز وجل ولهذه الله رب العالمين وجعلوا هؤلاء العرب قبل الإسلام جعلوا هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حام سبحان الله ولذلك قال الله عز ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يعني هم يحلون ويحرمون بعض الناس يحل ويحرم هذا أيضا من ضمن, ضمن الافتراء يعني كيف تجد هذا في الاسر كثير بنت تبلغ مبلغ النساء مثلا في الثانية في عشر او في الثلاثة في عشر ويتيها مايات النساء من امر الله سبحانه وتعالى فتجد ان الام والاب قد قام بفضل الله عز وجل بان اقنع الابنه هذه والبنت الصالحة تلك التي تربت في هذه الاسره الطيبة بامر الحجاب اجتمع الاهل اهل الزوج واهل الزوجة والاقارب والجيران ويقولون الاب يا رجل هذا حرام هذه البنت مازال صغيرة يقولون الام يا فلانة هذا حرام هذه البنت مازال سبحان الله وكأن الحلال صار عند الناس حرامة وكأن امر الله سبحانه تعالى صار عند الناس ممنوعا فبلاسف الشديد هذا من ضمن الافتراع على رب العباد والعياذ وده رب العالمين لا بالبقاء على العكس نحن يجب ان نقول كلمة حرام الا في مكانها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 لما تصف سنتنا يعني كما قال رب العباد لا تقول لما تصف انسنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون هذا كلام ربنا فلا, فلا يجب ان نحل أن نحرم او ان نقول هذا حلال وهذا الا بنص شرعي او ان نعود الى اهل الفتية ولا نقول يعني ان الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقال رسول الله كم مكث موسى عند العبد الصالح يعني قال ربنا على لسان الرجل اني اريد ان انكحك احد ابنتي هتين على ان تأجلني الثمانية حجج فان اثنت عشرا فمن عندك فلما قضى موسى الاجر ما اخبرنا القرآن كم قضى موسى عند العبد الصالح ولما سأل الاعرابيين النبي قال الرسول للاعرابي امضمني حتى اخذ من هو اعلم مني هذه المسألة وسأل الرسول جبريل ورغم ان جبريل كان موجودا عندما مكثى موسى عند الرجل الصالح لكن جبريل غير ذله في ان يفتي او ان يقول او ان يعلم إلا بإذن الله والأمر الله عز وجل قال أطرئني رسولا حتى إخلال العريبة خبيط أشاهد جبريل وأبو العباد وأخبر الله بجبريل وجبريل يخبر رسول الله الرسول يخبر العرب ويخبرون أن موسى قضى أبر الأجلين وأطرهما أي مكت عند العبد الصلاة عشرة سنوات متصلة إذا هذا الكلام يخطر أن لا يفتي الإنسان إلا بعلم ويقول هذا ما سمعت من العالم الفلاني او فقيه الفلاني او نعود الى الفقيه فلان لن يستفتيه اما ان يفتي كل انسان من عنده ومن قال الله اعلم فقد أفته وهذا مالك رضي الله عنه يذهب اليه رجل من اهل مصر ليستفتيه في اسئلة حملها المصريون له في اثنين واربعين سؤالا واجاب مالك عن ست ستة اسئلة فقط وقال في ست وثلاثين مسألة الله اعلم قال الرجل انت امام دار الهجرة ولا تجيل الا على ستة مسائل فقط او ست مسائل فقط قال مالك رضي الله عنه اقول الله اعلم وادخل الجنة خير من ان افتد غير علم وادخل النار ولا اعلم الله رب فالانسان المسلم يجب ألا لا يتطلع بالفتية ولا يفتري على الله يتكرم ولا يفتري على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يفتري على الناس لان الافتراء هذا امر يهدم المجتمعات ويضيع قواعد الدين بين الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذه الآفة وأن يتوب على من ابتلي بها إن ربي على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم